ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رآه أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نَزْلَةً أُخْرَى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 أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْفَا تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيْزَا إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ سَمَّيْتُمُوهَا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 كم هو أعلم بمن التقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأبدى أعده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبع بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى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 وَأَنَّهُ هُوَ أضحَكَ وَأَبكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزوجين الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى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 فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الاولى ازفت الانذفه ليس لها من دون الله كاشفه افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا